إنِ مَنَّْ سِيُّ زِيَادَةُ فِيكُفْر يَضِلُّ بِهِ الذيذينَ كَفَروا يحلّونَهُ عَمَو وَيُحَّمونَهُ عَعملل لوَاطُ عدَّتَ مَا حََّمَ الله لِوَاطُ عدَّتَ مَا حََّّمَ اللله فَيُحلُّ مَا حََّمَ اللهَّ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 فمَا مَتَعُ الْ الحيةِ الدُّنْييا فِيآخَِةِ إِلَّا قل إِلَّا تَْافِرُوا يُعَذِبَكُم عَذاابًا أَلمَ وَيَسْتَبَد الْ القَوْمَاء غَيْرَكُم وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئ وَلَّهُ عَى كلُلِّ شَيئء قَدد إللا تَصُرُوه فَقَدنَ صَرَه اللَّهُ إذ أَقَْجَهُ الذيينَ كَفَرُواثَان يَسْنَيين إذهماَا فِي الغارِ إذ يَقول لِصَاحِبِه إذ يَقول لِصاحِبِهِ لا تَحزًَا إِ اللهَّه معَعَنَا. أَنْ زَلَ اللهَّهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَََّدَهُ بِجنُود لمم تَرهَا وَجَعَلَ كلَلِمَةََّينَ كَفرَر السّفلا وَكَلِمَة اللهَّ هي العُليا واللَّهُ عزيِيزٌ حَكم